وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين الزاني لا ينكح إ ل ا زانيه ة مشركة والزانية أو ك لا ن ي ح او إلا زان أ مشركه وحرم ذلك على المؤمنين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 والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أ ن ف س ه م ف ش ه ا د ة احدهم أ ر ب ع شهادات بالله إ ن ه لمن الصادقين و ا ل خ ا م س ة اللعنه الله عليه إ ن كان من الكاذبين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 أ ن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهدان عظيم يعظكم الله أ ن تعودوا لمثله أ ب د ا ان كنتم مؤمنين ولولا فضل الله عليكم ورحمته و أ ن الله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 يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم ا ل آ ي ا ت والله عليم حكيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آ م ن و ا لهم لهم عذاب اليم في الدنيا و ا ل آ خ ر ه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 ولا ي أ ت ل أ و ل ي الفضل منكم و ا ل س ع ة أ ن يؤتوا ل ل ق ر ب ى والمساكين والمهاجرين, والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون أ ن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إ ن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم أ ل س ن ت ه م وايديهم و أ ر ج ل ه م بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق و ي ع ل م و ن أن ا ل ل ه هو ا ل ح ق ا ل م ب ي ن ا ل خ ب ي ث ل ل خ ب ي ث ن و ا ل خ ب ث و ن ل ل خ ب ث ا ت و ا ل ط ي ب ا ت للطيبين و ا ل ط ي ب و ن ل ل ط ي ب ا ت أ و ل ئ ك م د ر ح و ن مما يقولون ل ى م خ ف ر ة و ر ز ق كريم ي ا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ل ا ت د خ ل و ا بيوتا ب غير ي و ت ك م حتى حتى ت س ت أ ن س و ا وتسلموا على أ ه ل ه ا ذلكم خير لكم إن ذلكم, خير لع... ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ف إ ن لم تجدوا فيها أ ح د ا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم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 ولا يبدين زينتهن إ ل ا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين, ولا يبدين زينتهن إ ل ا لبعولتهن أ و آ ب ا ئ ه ن أ و ابائهن او ابائهن أ و أ ب ن ا ئ ه ن ب ن ا ء بعولتهن او اخوانهن أو, او بني أ خ و ا ت ه ن أ و نسائهن او ما ملكت أ ي م ا ن ه ن أ و التابعين غير أ و ل ي ا ل ق ر ب ة من الرجال أ و الطفل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 ف و ق ظلمات في بحر لجي ي خ ش ا ه موج من فوقه, فوق فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إ ذ ا أ خ ر ج يده لم يكدراها ي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 والله ل ع ي موسوعه بما ي ف ع ل ل ملك ا ل س ن ا و و ا ت ا ل أ ر ض س ي ل ى ا ل ل ه ا ل و م تر أن ا ل ل ه ي س ل ا م ي ه يؤلف بينه ث م ي ج ع ل ه ك ا فترى فترى ا ل و د ق ي خ ر ج من خ ل ا ل ه و ي ن ز ل م ن ا ل س م ا ء من ج ب ا ل فيه م ن ي ص ي ه من يشاء ويصرفه, ويصرفه عن م يشاء يكاد س ن ا ب ر ق ه يذهب ب ا ل ب ص ا ر ي ق ل ب ا ل ل ل ه ا ل ي للعلوم و ا ن إن ه ا ر في ذلك ل ب ر ة أ ا ل ا ر و ا ل ل خلق كل ه د ا ب ة م ن ماء ف ي ه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 موسوعه ا ل ن ا ب ا ل ر س و ل و أ ط ع ن ا ث م ت و ل ى فريق م ن ه م من بعد ذلك و م ا أ و ل ئ ك ب ا ل م ؤ م ن ي ن واذا دعوا إ ل ى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا إ ل ي ه مذعنين افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون, أم يخافون ان يحيث الله عليهم ورسوله بل أ و ل ئ ك هم الظالمون إ ن م انما قول ل ا م م ؤ ي ن ن إ قول المؤمنين اذا دعوا إ ل ى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا, أن يقولوا سمعنا و أ ط ع ن ا وأولئك و ر س و ل ه و ي ا ل ى ا ل ل ه و ي ت ق ف أ للعلوم الاسلاميه ف ئ ز و و ن أ ق م و ا ا ب ل ه جهد أ ي م ن لئن لا أمرتهم خ ر ج و لا تقسموا طاعة م ع ر و ف ة إن ا ل ل ه خ ب ي ر بما ت ع م ل و ن قل أ ط ي ع ا ه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي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 ولبئس ل ا م ص ي ر يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ليستأذنكم ا ل ذ ي ن م للعلوم ك أيمانكم ت ا و ذ ي ي الاسلاميه ث ر ا ت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 ليس ل ي ع ك م و ل ا ع ل ي ه م ج ن ا ح ب ع ع د ه م طوافون ل ي ك بعضكم م ع ل ى ب ع ض ك ذ ل ك يبين ا ل ل ه ل ك م ا ل آ ي ا ت والله ل ع ي موسوعه ح ك ا ب ل ن ا ل أ ط ف ا ل م ن ك س ا للعلوم ح م ي س ت أ ذ ن ك الاسلاميه أ ذ ن ا ذ ي ن قبلهم كذلك ب ي ن ا ل ل اسماء آ ي ت ه الله لكم آياته والله عليم حكيم و الحسنى ق و ا ا ع د من ل فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير م ت ب ر ج ا ت ب ز ي ن ة و أ ن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على ا ل ا ع م ح ر ج و ل ا على الاعرج حرجوا ولا على المريض ح ر ج و ل ا ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت أ و ب ي و ت ع م النابلسي ت بيوت ك م أو أ و خ ا ك م ي و ت خ ا ك م أو للعلوم الاسلاميه ت أو صديقكم ا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا ف...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 قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم